بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وإن لكم دهيمة الأنعام إلا ما يكلى عليكم غير محب للصيد وعنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شهائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون قضلا من ربهم ورضوانا وَإِنَّ حَلَلْتُمْ فَأَخْتَارُونَ وَلَا يَجْرِمَن لَكُمْ شَنَاءَ قَوْمٍ أَصْدَقُوا كُمْ عَلِمَ الْمَسِيرِ الْحَرَامِ أَتَأْتِلُ وَتَأَوَّنُ عَلَى الْمِرْي وَالْشَّقُوَانِ وَلَا تَعْلَوَنُ عَلَى الْإِسْمِ وَالْهُدُوَانِ وَالسَّقُو اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادِ فرمت عليكم الليسة والذنوة ولحم الخنزير وما إلا لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنظيحة وما كان السبع ما ذكرتم إما ما ذكرتم وما ذكر على النصب وأما تستطدموا بالأجلام رائكم في الص، اليوم انا اسلل لكم قدره من هذه فم فلا تخشواهم وخشاون اليوم اتممت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي وربي لكم الاسلام دينا تَنَزَّلُ السَّكِينَةُ فِي مَحْضَنَةِ الْغَيْرِ مُتَجَانِفًا لِاسْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا ٱلَّذِى لَهُمْ قُلْ ٱحْمِلُ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَٰتَ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَايِحِ فَكُلِيبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم إلا لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمسنات من المؤمنين والمسننات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهم اذا اتيتمهم اجورهم محصنين غير متافحين ولا مختخل اقدان ومن يستر بايمان فقد حبط عمله وهو في اخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الشعبين وإن كنتم جلما فالطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مستمه أَوْ لَا مَتْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَيْبًا صَيْبًا فَمْتَحُوا بِغُجُوهِكُمْ وَأَيْجِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَدْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِرَكُمْ وَلِيُثِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَش وَكُرُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَفَقْتُمْ بِهِ فَقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاشْهَدُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالخُدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا قَوْلًا قَوِيمًا لِلَّهِ شُهَدَاء بالكريستو. ولا يجرمنكم شمان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للشقوى واستقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وَلِلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الَّذِينَ الله اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّتْ قَوْمٌ أَن يَرْتَدُّوا فَدَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ آتَى اللَّهُ مُوسَىٰ كِتَابًا وَجَعَلْنَا مِنْهُ مَثَنَىٰ عَشْرًا فَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنَّ قَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَلَتُمْ بِرُسُلِي وَهَلْزَرْتُمُهُمْ وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ قَرْباً حَسَناً لَّأُكَفِّرَنَّ أَنْكُمْ سَيَأَتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهَاءُ ثُمَّ كَذَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَنسَوْنَ مِمَّا يُنذَرُونَ ولا جزال تطلع على قائمتهم منهم إلا قليلا منهم فاعك عنهم واصفح إن الله يحف المحسنين ومن الذين قالوا إما نصارى أخذنا ميزاقهم فنتو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العناوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يطلعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كذيرا مما كنتم تؤفون من الكتاب ويعفو, ويعفو عن كذير اهْدِهِ بِالنُّورِ مِنْ اللَّهِ نور وَكِتَابٍ مُبِينٍ يَهْدِهِ إِلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُفْلِحُ الْمُبِينُ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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤك قل فإن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه اغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 فجعلنكم نذوكوا واتق ما لم يذق احد من العالمين يا قوم دخول الارض لمقددت الذي كتب الله لكم ولا ترشنتوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبار وإنا لن ندخلها أتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون قَالَ لَهُمُ اللَّهُ تَجَاوَزُوا إِنَّكُمْ مُسْلِمُونَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا صَائِدُونَ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاخرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال غيرنا محرمة عليهم أرضين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأش على القوم الفاسقين قال عليهم نبأ بني ادم ان حطى قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا اقتل قال انما يتقبل الله من المستقيم فَإِنْ مَسَكَ يَدَيَّ إِلَيَّ لَنَقْتُلَنَّ، مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ بِاسْمِهِ وَاسْمِكَ فَتَكُونَا مِنْ أَصْحَابِ النَّعِيمِ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخي قال يا ويلة أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من الناجمين من عجل ذلك كتلنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو خساد في الأرض أو خساد في الأرض فكأنما قتلناك جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم سونا بالذين هم ثم إنك هم منهم بعد ذلك في الأرض مطيرون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويشعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أي يقتلوا أو يصلبو أو تقطع عيدهم وأودلهم من خلاف الأورام أو من الأرض ذلك لهم خزيون في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تعبوا من قبل أن تقفروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبشغوا إليه الوسيلك وجاهدوا في سبيله لأنكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم الأرض جميعا ومثله ماهو ليستدوا به بي من عذاب يوم القيامة ما تقفل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والشارق والشارقة فقصعوا أيديهما جزاء بما كسبان كعلا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فَإِنْ سَأَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا يَحْزُنكُمُ الَّذِينَ يُسَارِهُونَ فِي الْكُفْرِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ بِأَفْوَاهِهِمْ الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تؤمن من قلوبهم ولم الذي لهذا سموه للشرب سموه لقوم اخرين لم يأتوه يؤلفون الكرم من بعد ما هو غير يقولون ان اوتيتم هذا فاخذوه وان لم تؤتوه فخذرو وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ قَللَمْ يَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ كَمَا هُوَ لِلشِّرْكِ آكِلُونَ بِالشَّرِّ فَلَن فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تحرض عنهم فلن يضرونك شيئا وإن حكمت فأحكم بينهم بالقس إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا فِيهَا غُدُوُّهُ وَنَهَارُهُ يَحْكُمُ بِهَا الَّذِينَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الذين هم دعوا الربانيون والاحبار بنفسا يقرون كتاب الله وكانوا عليه وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا مناك وخشوا ولا ستروا باياتي ثمنا قليلا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 فما تصدق به فهو كفرت له وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاذِرُونَ وَقَسَّيْنَا عَلَى أَزَالِهِمْ بِالْحِسَابِ مَعَ الَّذِمَ مُقَدِّقَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ السَّوَرَةِ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونوم ومصدقا لما بين يديه من الثورات وهدى وهدى ونوعرة للمتقنين وليحكم أعل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاتبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينزئكم بما كنتم فيه ترسلقون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يسنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 ولم يتور لهم منكم فإن له منهم إن الله لا يحب القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم النقض يسارعون فيهم يقولون لخشى أن تصيبنا دائرة فعَلَتَ اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَسِّ أَوْ أَمْرٍ مِنْهُ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسْوَفُ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسْوَفُ فِي أَنفُسِهِمْ لَا دِينٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَانُوا إِلَّا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِالَّتِي جَاهَدَهُمْ أَن إِنَّهُمْ لَمَعْقُمٌ هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أهزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك قضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورجوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة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 يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولهدا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار راويا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وإلى ناديتهم من الصلاة استقروها هزوا ولا هدا ذلك لأنهم فوم لا يعفون قل يا أهل الكتاب هل تؤمنون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاتحون قل هل أنبيكم بشرٍ من غالك مزورة هذا اللهم اللهنه الله مل عنه الله, الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطعوت أولائك شر مكانه وأضل عن سواه السبين وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يشارعون في الإثم والعدوان وأكليم الشفر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأصلهم السر الذئس كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فَلِيَدَعُهُمْ بِسُوءٍ فَانِيُّ فَقْكَ إِنَّهُ يَشَاءُ وَلَيَلِدْنَكَ بِرَضٍّ مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغيانًا وَتُفْرَأَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَيَّ لَيْوٌ قِيَامًا. كلما أوقدوا نارا للحرب أغفأها الله ويسعون في الأرض فساده والله لا يحب المفتدين ولو أن أعي الكتاب آمنوا واتقوا لفخرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جهينات النعيم ولو أنهم أقاموا السورات والجهل وما رزق إليهم وعدهم لا أكلوا من خوفهم لا أكلوا من خوفهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقصودة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعلك ما بلغت إسالك والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كبير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 كلما جاءهم رسول بنا لا سهوى أنفسهم فريقا مكذبوا, فريقا مكذبوا وفريقا يقسلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فهموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بطير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ذن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وردكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة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 أفلا يتوبرون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا غفور فدخلت من قبِل إهوشل وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكل من الطعام. وَاللَّهُ كيف نبين لهم الآيات ثم انْظُرْ أَنَّ يَئِسُوا قل أتعبدون مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا ولا تستلعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كبيرا وأضلوا كبيرا وضلوا عن سواء السبير لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وهيسى بالمريم ذلك بما عطوا وكانوا يحسدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لذئت ما كانوا يفعلون. فرى كثيرا منهم يتولون الذين من كفروا لبئت ما قدمت لهم أنقشهم أن تخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخلوهم ما أَوْلِيَاءَ أولياء ولكن كبيرا مِنْهُمْ منهم لَكَذِبًا مَّا شَدَّدُوا وَتَكْبِيرًا لِلَّهِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا نَارًا مِّنَ الشَّرِّ فَأُولَئِكَ مَا تَمَنَّوْهُ مِنَ الْمَوْتِ بِأَعْيُنِهِمْ ظَاهِرَةً مِنْ جَنَبَتِهِمْ وَيَقُولُونَ آمَنَّا مصارا لا إليهم منهم تشهيشين عهدانا ومهدانا وأنهم لا يستفرون فإذا سمعوا ما أرد إلى الرسول سواء عيونهم سفيركم من الجمع سفيركم من الجمع إن العرق من, من الحق يقولون ربنا ربنا تكتب لعنى عشرين دين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع وإن يدخلنا ربنا مع القوم السالحين هذا يجعل ياردنا قار الجنة ينسدر من سحتي عظمها فَأَيْنَ مَا أَنْتُمْ فَإِنَّهُ كَانَ مَعَكُمْ رَصَدٌ أَوْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ أَوْ تَحِرُّونَ بَغَى كَمَلَّنَا جِلَّ الْأَضْيَاءُ مُتَنَاقِشَةً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ لَنَسْتَارَ عَيْنَاكُمْ إِلَى عَلَقْتُمْ وَحَضَرُوهُ أَيْنَ أَنْتُمْ كَذَلِكَ يُمَيِّزُ اللَّهُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا انْدَمَ الخَمْرُ يَمْنِي فِي الْأَنَامِ تَغْذِي الْأَجْنَامَ إِذْ يُؤْمِنُ النَّاسُ عَلَى الشَّرْقِ يَذِكِّرُهُ هُوَ الَّذِي إننا نريد بالشيطان وإن يتعد المقيم العزاة والبرجارة للأمر والمنجر وأفضكم على ربك الله على الصلاة والأمركم كمين وأقير الله لأقير الرسول وأشدروا فينكى الذين كم تعلموا أننا لا اي صالح الذي من امن الصادق انت له حقوق ما كانه فينا قائم اذا متقوا امن عن الصادق اعتقم نستقر امن ثم استقرني ثم استقرني في نستقرهم ربنا يرضى المحسنين يا ايها الذين امنوا هل لتناله أيديكم ورناحكم ليعلم الله من يباطروا بالعليل كمن أكدى بعد ذلك تله على ذي أمين يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأمونكم خرم فما قتله منكم متعمدًا تجزى يعلم مثل ما قتلنا معا من شعب مِنْكُمْ ذو من عدل منكم هديا دار غل شعبا الكفتاركم تعامل مجاكنا وعادل ذلك قياما لجد هذا عمره عقلوا لمن عادك ينسق الله منه والله عليهم من فتار وإلا لكم قيد البحر وكامر وكامر وكامر لكم وعلي السجاء وأرجم عليكم قيد البحر ما بمصرحونا واثقوا الله الذي إليه ترشعون جعل have a name and I'm going to share on that. قل لا يستور حبيث والصير ولو أعجب شكسات القدي فاتقوا الله لا يؤمن الأمداد لعنكم تطرحون يا أيها الليل آمنوا ما تسألوا عن أشياء إن سبب لكم تسؤكم وإن تسألوا عن معيها تنعك الله عنها والله رسول الحليم حدث على قوم من قدركم كل أصبحوا الله من دعيرة ولا سائدة ولا وصيلة ولا حال ولا آمن ولا كن الذين كفروا يسترون على الله الشرس يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَعْتَصِمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قُلْ إِنَّمَا أَتَّقِي رَبِّي وَمَن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مهم ضل إذا اهتديكم إلى الله مرجعكم جميعا سينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموطحين الوصية اثنان إثنان لوعدهم منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فعصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لَا نشتهي به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثين فإن نجر على أنهما استحقا إثنا اَخْرَانِي يَقُولُ مَا لَنَا وَمَا لَهُم مِّنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا عَصَيْنَا وَمَا عَتَدَيْنَا إِنَّا إِلَّا نَمِنَ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاطوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم التاسحين يوم يبنع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم إن لنا إنك أنت الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيستك بروح القرس تكلم الناس في المهج وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وَإِذْ تَقْلُقُ مِنْ الطِّينِ كَهَيَأَتِ الطِّينِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ صِيرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَثْنَاءَ وَالْأَبْرَاطَ بِإِذْنِهِ وَيَرْسُخُ رِجْلُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ وَإِذْ كَفَرَتْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْ كِرْجَتْهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالَ الَّذِينَ تَفَرُونَ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إ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 قال تقول الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتكمن قلوبنا ونعلم أن قد قد ونعلم أن قد قد ختنا ونكون عليها من الشهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراجحين قال الله إني منزل ما عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي هَيَئَةَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ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 لَمَّا تَوَفَّيْتَ مِلكُ سَأَشْرِطُ بَالِهِمْ وَأَنْتَ لَا تُرِي شَيْءَ شَيْئًا إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ إِذْ تُعْلِمُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِذَا غَسِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُمُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لهم جنات كدري من تحتها الأنهار طالبين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير